és, és a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 حكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعيضه يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم.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 أشرك بِمَا لِي سَلَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعَهُ مَا وَصَاحِبُهُ مَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَا بَيْلَيْ ثُمَّ إلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مراحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلَّ اتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا